سوق المناقيد كلمات سالم بن خير يلي فتحت الباب للعذار خانه لا تحسبن صدريني لهش الله على الباب تغطي علي وتقول هادي ماني وتصيد غلطاتك وانا منك منصر يلي فتحت الباب للعذار خانه لا تحسبن صدري لها شر على الباب تخطي علي وتقول هذه ميانا وتعيد غلطاتك وانا من كمان صاب خطك وصل بحدود الاهانة خطا كذا من دون داعي ولا اسباب صحيح بعضنا سعب اهلساننا تلقاه في سوق المناجد جلى ولا حكى عن نفسه عز شانه ونعودت للصدق كذاب كذب ولا صار مالك بنربعك مكاننا وش فايدت مكانتك بينا لاجنا ولو المراجع بالحكي وسردانا كلن حكى حتى يحاسب له حساب والرجل لمن صار ثقل ورزانا لا من سكت حكمه ولا من حكى صد والرجل لمن صار خيره اخوانا لا من دعى واقتل وازم ماض يا قفلن الوقت زعزع كيانا ايهاب قالت خيرت اخوانا وهب واللي سواتي ذاك لا عاد زمانه طيب ولكن الزمن فيه ما طاب اراهن بطيبه ويكسب رهاننا ويل الزرايا ته على كل مرقد هذا بيانه يمدور بيانه قد قيل ما يفهم سوا روسل الباب هذا بيانه يمدور بيانه قد قيل ما يفهم سوا روسل الباب هذا بيانه يمدور بي اللي ما يفهم سوار رسل الباب تحت الباب العدار خانه لا تحسب صدري لهش الله على الباب تغطي علي وتقول هدي مانا وتزيد غلطاتك وانا منك منصب